<تصفيق> أنا مثلك أنت مثلي ليش تتكبر علينا والديال الغالي تقلي وش من الدنيا I'm like من الدنيا you're like me Why do ليش تتكبر علينا ليش تتكبر علينا do you give up جيتلك نصح يا خلي واسمع النصح الجميل الكبار خلاه يقول لي خلي قلبك ودليل جيتلك نصح يا خلي واسمع النصح صديقي من فيها الدنيا صفالك يوم تشعر وجد ضيجي خوفي أن لحالك شوفي كم قلب بتخسر وانت بك في المصير حبك الغالي تبع وانت في وغمك أسير جيت لك نوصح يا خلي النصح الجميل الكبار kalli, kalli, kalli, kalli, kalli, kalli, kalli, kalli, kalli, kalli, kalli, kalli, kalli, kalli, kalli, kalli, kalli, kalli, kalli, kalli, بس ما تنشرها الحياة من تقوى ضقتها الهمة حبة والعالم لجاء نمشي في درب المحبة نلتقي نبض وشعور هات قيدك ما هي صعبة عايش في دنيا السرور جيت لك نوصح يا خلي واسمعي النصح الجميل الكبر خله يولي خلي قلبك هو الدليل جيت لك نصح يا خلي واسمع النصح الجميل الكبر خله يولي خلي قلبك هو الدليل انا مثلك انت مثلي ليش تتكبر علينا ودي يا الغالي تقلي وايش من الدنيا خدنا وايش من الدنيا خدنا انا مثلك انت مثلي ليش تتكبر علي ليش تتكبر علينا ودي يا تقلي in el dunia khadana oish min